وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار, من تحتها الأنهار خالدين, فيها خالدين فيها ومساكن ط ي ب ة و موسوعه س ا ك ن جنات طيبة في ع النابلسي ه ك ل ل ا ل ف و ز ا ل ع ظ ي م ي ه ي ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم, واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا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 ألم يعلموا, يعلم الم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله علام الغيوب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 استغفر لهم أ و لا تستغفر لهم إن ت سبعين ت غ ف ر لهم س م ر ة فلن يغفر الله لهم ذلك ب أ ن ه م كفروا بالله ورسوله